بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في الثمان والذي بعز فيه وَيُؤَلِّمُهُ هُنَا الْكِتَابَ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو الوزيد الحفير ذلك فضل العظيم من الذين خملوا تؤر رَمَتْنَ مِنْ قَوْمٍ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ أولئك <تصفيق> الذين نَوُ اَبَدًا بِمَا قَدَمَ ثَمَنَ فِي وَاللَّهُ عَلِيمٌ قل إن الَّذِي تفر منه فإنه ملاقي لكم ثم تردون إلى فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البير صلاة فان تشرق في الأرض وبيته من شر الله وذكر الله وَإِذَا رَأَيْتَ جَارًا فَقُلْ طَيِّبًا